موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيباً ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا ونذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأخيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات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 ك شاهدو ومبشر ونذير وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراج منير وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا